وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم 119. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون 110. هذه جهنم التي كنتم توعدون 111. إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 ولَوْ نَشَأْ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُ فَمَسْتَطَاعُ مُضِيعُونَ وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرَهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَمْبَوِيلَ إن هو إلا ذكر قرآن مبين ليُذَرَ مَن كان حياً ويحق القول على الكافرين.